عزل العازلون فيك وداموا كل نوم من على المحب حرام يا مليخ الخلق والجمال Yeah! هو الجمال جميعاً وجميلاً جماله لا ينسام العيون أنت نور عيوني أنت الأمان أنت روحي وقلبي أنت انت للكل اول انت أول في بالي وانت أنت من